واذكر الله في أيام مع جردات فمن تعجل في يومين فلا إثن عليه ومن تأخر فلا إثن عليه لمن اتقوا واتقوا الله وعلموا ما قاله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو يبد الخصام واذا تولى صار في الارض ليبيد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المياد ومن الناس من يشعي نفسه بفراء مرضات الله والله رءف بالعباد يا رب لك فتن ولا تتبع ولا تتبع خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فانزلتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عالم هل غاب مننا ان ياتي يوم الله في ظلال من الغمام في ظلال من الغمام والملائكه وتقضي الامر الى الله ترجعون